Gayr <gülüyor> el عليهم وللظاللين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 لَلَذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَالتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَضَى مَعَهُ لَكُمْ فَأَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمُ اللَّهُ إِيمَانًا وَقَالُوا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ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 إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضر الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا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 وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ ولكن, وَلَكِنَّ اللَّهَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ فَأَمْنُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُ وَتَتَّقُ فَلَكُمْ جُرْعَضِيمٌ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، وهو خير لهم، وهو خير لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولللاه ميراث السماوات والأرض. والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله سقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ونقول ذوق عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديهم ذلك بما قدبت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رس قل قد جاءكم رسول من قبل بالبينات وبالذي قلتم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 كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزه عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغروب لا تبلاون في أموالكم وأفوسكم ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذا كثيراً وإن تصبغوا ذَلِكَ مِنْ ذلك من عزم الأمور وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِثْقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلْنَاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَأَى ذُهُورِهِمْ أَشْتَرَوُ بِهِ وَأَشْتَرَوُ بِهِ ثَمَنَ الْقَلِيلَ يَشْتَرُونَ وَلَا لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا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 ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته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 فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوضوا في سبيله. في سبيله وقاتلوا وقاتلوا وقتلوا لا أكفر عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عاده حسم الثواب. لا يغر أنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد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 وينزل إليهم خاشعين لله لا يشترون لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب لئن امن اصبروا وصابروا ورابطوا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون الله اكبر